وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخِيلَ بَاسِقَاتٍ وَأَنبَتنا فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَجَعَلنا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمراتِ رِزقًا لَّكَ وَسَخَّرنا لَكَهُ الْفُلْكَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَشُوبُ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسقِيكُمْ مِنْهَا مَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فَتَرَبصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَسَلْكِ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ